تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون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 وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خنت سنة الأولين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 ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إنا من استرق السمع فاتبعه شناب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا, وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن شيء إلا عندنا خزائنه وَمَا أَنزَلْنَاهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَاقِعًا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ أسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا نحن نحيي ونميت ونحن الوالثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إن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 وإذ قال ربكن الملائكة إني خالق بشر بشر من صن صالم من حميم مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من الروح فقعوا له فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبراهيم أبائي يكون مع الساجدين قال يا إبراهيم ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأستجد لبشر خلقته من صن صاد من صن صادم من حمائم سنون قال فخرج منها فإنك رجيم إن عليك النعمة إلى يوم الدين قال رب فأضني إلى يوم يبعثون قالت فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أقوى تني لأزين أن لهم في الأرض ولا أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا إن من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدكم أجمعين لها سبعة أبوان جنا ما له موعد مجمعين لجاسدات أبواب لكل باب منهم جزء مقصوم إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جن. ناتي عيون أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام من آمنين ونزعنا ما في صدورهم من خلل إخوانا إخوانا على صرير متقابلين لا يمسهم فينا صبا لا يمسهم فيها نصدا وماهم منها بمخرجين نبّ عبادني أني نبّ عبادني أني أنا الوحول الرحيم عذاب هو العذاب الأليم، وأن عذاب هو العذاب الأليم. ونبئهم عن في إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إن منكم وجلون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 عَمْرُكَ إِنَّكُمْ لَفِي سَكْرَتِكُمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ عَالِيًا غَاسِفًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ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 النذير المبين كما زلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لا نسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ولو شاء إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ولقد نعلم أن أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين